জিরো টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন মানবতার সমাধান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 إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضوب عليهم ولا الضوار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 يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشفق السماء بالغمان ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عزيرا ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ خلالا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وكذلك جعل ذلك لكل نبي عدوهم من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا الله الله জামে ربنا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 وعاذا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تفبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنطرت مطر السوق أفلم يكنوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا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 سمع الله لمن حميدة ربنا ونف الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله أكبر. الله الله السلام عليكم ورحمه الله السلام والسلام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 وإياك نستعين اهدنوا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ان تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اظل سبيلا انهم الا كالانعام بل هم اظل سبيلا الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً. ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل نباسا والنوم سباة وجعل النهارا شورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء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 وَهُوَ الذي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِغَارًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ضَالًّا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِلَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده মোহাম্মদ বদরুদ্দুজানি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা পরিপূর্ণ ধ্বংস করে দেবে সুন্নতের অনুসরণ আল্লাহ নিকটে মনোনীত দিন হলো ইসলামে যেগুলি কোরআন বিরোধী যে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ কেউ করবে আমরা নিশ্চিত করে জেনে রাখবো আমানতের খেয়ানত করেছেন হাফেজ এবিএম আব্দুল রাজা জাহাঙ্গীর আলমের উপস্থাপনায়সলামের মূল ভিত্তি করতেছে दिन राकाल सन्दाय जेनेबिरला बेचे थकते चान कबीरा गुना जुग दिन देख बड़ गुना परवर्ती अनुष्ठानी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 كان على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكف ابئ بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسال به خبيرا واذا قيل له اسجدوا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي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 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بقتل ولا التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق اتاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا يُدْرِ اللهُ سَيَّآتِهِمْ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيَّآتِهِمْ حَسَناتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ إِذَا مَرُّوا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 سميع الله غني الحميده الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فيهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين شَكَّ لا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ إِن شَاءَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَلْأَن إِن, إن شَاءَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ محدث إلا كانوا عنهم عرضين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 قالوا أرجه أخاه وابعت في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم الله, الله سمع الله لمن حميده ربنا الله wow. الله সলামে তোমার অসলামে सुरक्षित पवित्र जकत अर्थ पाठातेमिंग पाउंड बी बी बी एल ओ ओ कोड कोड आई बाईश बेमेल कर समाधान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 बर्तमान मानव समाज मुक्त की जानते हम देखलमी समस्त समस्या समाधान প্রতি শনিবার ও রবিবার রাত সাড়ে এগারোটায় আপন সম্প্রচার সকাল সাড়ে দশটায় বাংলাদেশে দেশে টিভি বাংলায়